وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَيِّنْ كُنَّا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 كما أواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.